بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابرون ما أعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابرون ما أعبد لكم دينكم ولا دين